لننطلق ونفتش الركاب هناك طائرة قادمة من أمريكا الجنوبية إن رأيت ما يعجبني فسأقوم بتفتيشه أمامنا فرصة ممتازة لتنفيذ عملية ضبط ناجحة هذه الليلة ها هو هذا ما أود رؤيته هذا يعني أنه كوكايين هيا بنايتها البارعة سوف نضبط المخدرات أخمن وجود شيء ما في تلك الحقيبة حتما مرسال إلى شخص هام مفضل أن أكون المرسالة لو كنت مكانك أخرجوا جوازات سفركم من فضلكم. نحن من قسم الجمارك وحماية الحدود في مطار جون أف كينيدي. لتكن جوازات سفركم في أيديكم. نعمل منذ لحظة نزول الركاب من الطائرة وحتى لحظة مغادرتهم. نريد إلقاء نظرة سريعة على الحقائب. إن نجح شخص باجتيازنا وبحوزته مخدرات نتمنى له التوفيق. أما هنا فنحن نهبه بالمرصاد إن كان علينا أن نكشف مهربا فإن مظهره لا يدل على ذلك. إذ يحتمل أن يكون أي شخص على الإطلاق. أفوكادو. هذا جميل. نجهل من يكون مهربا نعمل بشكل متواصل فنحن نغطي 24 ساعة يوميا فكما لا تتقاعز منظمات التجارة بالمخدرات عن إرسالها نحن كذلك يستمر قدم الطائرات والمسافرين خلال ساعات الليل وتضم وحدتنا عددا محدودا من الأفراد لذلك علينا أن نحسن التدبير فيما يخص اختيار المسافرين الذين نوقفهم ونتحدث معهم وصل الطائرة من باكستان وهناك طائرات قادمة من زيورخ وأبو ظبي وسانتون دومينغو نركز على الطائرات القادمة من بلدان تشتهر كمصدر المخدرات هناك ضباط عند البوابة هذه الليلة أخرج جوازات السفر يقومون بتفحص المسافرين القادمين على متن الطائرة كما يتفقدون جوازات سفرهم ويتحدثون معهم لمعرفة من تردد منهم على بلد المصدر أي مسافر تقصد؟ المسافر الذي يدفع العربة؟ أجل إنه هناك إنه يضع قبعة فيسبول ويرتدي قميصا أخضر وسترة رمادية تميل إلى الزرقة لقد تم تفقد حقيبته الوحيدة ويفترض بأن يسلمها عند الرقم سابعة تم تدريبنا لنقوم برصد من يكذبون علينا أو من يتصرفون بتوتر ومهما كانت الأشياء التي بحوزتهم فستبدو عليهم دلائل توتر إن كانت بضاعة غير مشروعة لا نعرف حقيقة الشخص الواقف أمامنا فقد يكون مصابا باختلال عقلي لذا فإن الخطر يكون موجودا دوما حسنا أجل هناك طائرة قادمة من أمريكا الجنوبية التقصر دي ولكنه أصبح أكثر دفانا الآن. لاني متحمس، فربما سنتمكن من ضبط شيء ما في هذه الطائرة. هناك احتمال كبير. حسنا ندخل لننطلق لنضبط الطائرة ونفتش ركابها. هيا لننطلق. سنستخدم الأشعة السينية. لدينا وحدة أشعة سينية نقالة. سنركز على الطرف الخلفي. ثم تضع في العربات وتتم متابعتها وتقوم الكلاب بشم الأمتعة لتفقدها هذه وحدة التفتيش الألي للطائرة إنهم ضباط أيضا وسيفحصون أسفل الطائرة وأعلاها ومقدمها ومؤخرها بحثا عن مخدرات سألقي نظرة سينفذون ما يتقنونه تماما الوضع جيد الإثارة أننا سنجد شيئا ما ونمنع الأشرار ونضبطهم متلبسين أين تلك الحقيبة الأخيرة؟ نأمل بأن نضبط المسحوق والمخدرات والبضاعة المحربة الرأيت ما يعجبني فسأفتشه أعتقد أن أمامنا فرصة ممتازة لتنفيذ عملية ضبط ناجحة هذه الليلة هل فتشت تلك الحقيبة؟ أشكرك تبقى لنا القيام بمصادرة مسحوق الحليب ذاك ثلاث أو أربع مرات إذ يدسون المخدرات داخله يغلقونه بإحكام ويضعونه في حقائبهم هل يبدو ذلك كحليب عادي برأيك سال؟ أجل انتهينا من تفتيش هذه الطائرة هل حددوا ما سيفعلونه بعد منتصف الليل؟ سيفتشون الطائرة ثمانمائة واثنين وثلاثين بعد منتصف الليل علينا القيام بتفتيش طائرتين اخريين هذه الليلة سنواصل عملنا بعد منتصف الليل الآن ونقوم بتفتيش الطائرتين الاخريين هناك شخص قادم من غيانا ويتصرف بتوتر جواز سفرك كيف حالك اليوم لا باس السيد أجل. معك أي فاكهة أو خضر أو شراب؟ لا. معك أكثر من عشرة آلاف؟ لا. كم غبت عن البلاد؟ سبعة أيام تقريباً. ما كان سبب سفرك؟ إجنهزة قصيرة. لك أقابض في جايانا؟ لا عدد من الأصدقاء الذين. حسنًا سنلقي نظرة على حقيبتك. هل ستعود إلى جورجيا هذه الليلة؟ لا ليس الليلة ليس الليلة؟ لا مبرر لتوجده في نيويورك لأنه مقيم في جورجيا أين ستذهب الليلة؟ لا مبرر لسفره إلى غايانا أي أنه مشبوه بقدر مضاعف فهو متواجد في مكانين يدلاني على أنه جلب مخدرات كيف حاله؟ بخير في أي فندق ستقيم في بروكلان؟ غالكسي هل ستقيم في فندق؟ ماذا؟ هل ستقيم في فندق؟ أجل سأقضي فيه هذه الليلة أين تقيم؟ في جورجيا. ما سبب حضورك هنا؟ إلى نيويورك لدي أقارب ستزور أقاربك أثناء وجودك هنا؟ أجل من هم؟ شقيقتي ووالدتي وزوج والدتي <تصفيق> اسمع سنستحبك إلى غرفة خاصة حسنا سنفتشك فحس حسناً. اتبع هذا الضابط من فضلك <تصفيق> حسنا هذا ما أريدك أن تفعله يا سيدي ضع حقيبتك هنا بسرعة ثم خلال سترتك سنتفقد جسمك فحسب لنتأكد من أنك لا تحمل أي شيء بالتأكيد حسن والآن وهذه ما الأمر يا صاح؟ لماذا تمزقونها؟ ندرك حقيقة الأمر أي أمر؟ لا أدري وضعت فيها رزما من مادة ما وحدثنا ثلاثة أربعة سأقوم بفحصها إنه كوكايين على الأغلب على الأرجح لا أصدق لم أعلم بوجود شيء فيها أنا مندهش روي ماذا؟ ما الأمر؟ ماذا؟ ما هذا؟ ها هو هذا ما أود رؤيته إنه يريد أن يرى فارغ هذا يعني أنه كوكايين سي... أقسم إنني لا أعلم ثابت بالفحص أنه كوكايين أقسم إنني لا أعلم سأطلب منك أن تنهض واقفاً ضع يديك خلف ظهرك تدرك ما يجري صحيح؟ يتم اعتقالي. صحيح اجلس هنا الآن إن من ينقلون المخدرات عبر الحدود هم البيغال إنهم يوصلونها إلى من يتولون ترتيبها وتوزيعها في الشوارع ونحن نود القبض على أولئك الذين يستلمونها من هذا الشخص نصيحتي أن تكون صادقاً إن أردت أن تساعد نفسك هذا كل ما أقوله بسبب ضبط تلك المادة فإنني سأدخل السجن لفترة على أي حال تلك كمية يتراوح وزنها بين ثلاثة واربعة كيلوغرامات أي أنها بقيمة 200 ألف دولار وأقصد سعر تداول يعتبر مطار كندي من أكبر مداخل أمريكا فيما يتعلق بكميات البريد الواردة وعلينا تفقد كل طرد بريدي منها لاحتمال احتوائه على بضاعة مهربة علينا نعرف أساليب الإخفاء كلها دوماً ويجب أن أسبقهم بخطوة ما هو بلد المصدر؟ لدي إندونيسيا هنا إلا حط اختلافاً ما بين محتوى بيان التصريح وما أراه بالأشعة السينية نفتح الطرد عادة ويوجد حوالات بريدية ضمن الولايات المتحدة تقارب قيمة كل منها ألف دولار يبدو أنها مزورة وهذه صكوك مصرفية أيضا تبلغ قيمة كل منها ألفين وثمانمائة دولار إنها كلها مزورة قيمتها الإجمالية تفوق المليون دولار. يا للهول. تعادل قيمتها مليونا ومائة وخمسة وخمسين ألفا ومئتين وثلاثين دولارا. تبا. إنه شعور رائع حقا أن أنقذ الناس من خسارة المال. في هذه الحالة تحديداً سيأخذ مفتشو البريد تلك الطرود وأعتقد أنه سيتم إحراق محتواها كله في نهاية الأمر يبدو أن حقيبته تحتوي على ثلاثة أو أربعة كيلوغرامات من الكوكايين أنا متحمس حالياً ولن أكذب عليكم هذا أمر رائع فهما نتطلع إلى إنجازه يومياً ليس حذائي الثمين. لا بد لي من ذلك سأحدث ثقبا فيه لن يعلم أحد من أمر سواك أقول بصدق إنه بالنسبة إلي وإلى هذا الأمر فهذه هي المرة الأولى بالنسبة إلى تلك الأقوال فلا تخبر العملاء بالهراء الذي أخبرتني إياه لا تخبرهم بالهراء عندما يحضرون فتلك هي تذكرتك المجانية للخروج من السجن لقد أبلغنا عملاء الأمن القومي وسيتحدثون معه ليروا إن كان مستعد للتعاون مرحبا كيف حالك؟ لنتحدث قليلا هل تدرك ما هي ما يجري حاليا؟ أجل وجدوا في حقيبتي كمية من الحزن أنت رهن الاعتقال بسبب ذلك حاليا مفهوم؟ يبدو أنها تهمة كبيرة بعض الشيء إذ يحتمل أن تتهم بالحيازة معنيات التوزيع اسمعني أهدف حاليا إلى تخفيف التهمة عنك نوعا عن ما فأنا أحاول معرفة ما حدث بالضبط سبب وجودها معك من كلفك بأن تقوم بهذا الأمر ما السبب الذي دفعك إلى القيام بهذا الأمر إن أردت التحدث معي بشأن ذلك فهذا رائع ويمكننا أن نتحدث طوال الليل وإن كنت لا تريد التحدث معي فلا بأس في ذلك أيضا لأنه خيارك مع ذلك سيتوقف التحقيق عند هذا الحد وبموجب هذا ستتحمل المسؤولية إنه الشخص المستضعف إنه أول من يقع ضحية للأسف هناك علامة ترافق هذه الفعلة وهو سيحملها فهو من يتحمل المسؤولية وإن أراد أن يساعد نفسه فليكشف لنا عن الشخص الذي يليه عليك أن تتخذ ذلك القرار إن كنت تود التحدث أم لا يقوم الناس بإخفاء أشياء إنهم يخفون أشياء بأي طريقة تخطر في البال رأيت صغارا في عمر الخامسة عشر وقد ابتلعوا مخدرات وفتاة بنفس العمر لفت جسمها كله بالمخدرات هيا سأذهب معك لقد أوقفت الضابطة غارسيا راكبا كان غلما صغيرا إنه يقيم في جمهورية الدومينيكان. ظهر عليه قدر من التوتر قال إنه قادم إلى هنا ولا يعرف وجهته سنتقصى أمره إذن مفاتيح هاتف محمول كل ما في جيبك ألا تملك دولارات أمريكية؟ إنه يحمل رخصة قيادة تابعة لولاية فلوريدا هل أنت من فلوريدا؟ كنت مقيما في سانتياغو أود أن أفهم هذا الأمر جيدا أنت أتيت إلى هنا لتطلع على أوضاع المدارس ستمكث عند قريبك أربعة أيام ثم ستعود أدرجك، صحيح؟ صحيح هل تعلم والدتك بأنك هنا؟ هل يعلم والدك بأنك هنا؟ هل معك رقم مهاتف والديك؟ لا سيدي كيف ستتواصل مع والدتك؟ هي، هي ستتصل ماذا تقصد بأنها ستتصل معك؟ ماذا إن لم تتصل معك؟ ماذا أن اضطررت إلى التواصل مع والدتك؟ وعندما كنت في جمهورية الدومانيكان وكنت تغادر المنزل فكيف كنت تتصل بها؟ لا تفعل؟ لا، إذن أنت لا تتصل بهما أبدا هل تتوقع مني أن أصدق ذلك؟ أجل، أنها الحقيقة حقا؟ هل تدرك ما هي تعملنا؟ بالطبع ما هو عملنا؟ أنتم مكتوب على الجدار مخدرات غير مشروعة صحيح حسنا نحن نبحث عن من يدخلون المخدرات إلى الولايات المتحدة حسنا خلال الأسبوع الماضي تقريبا ازداد عدد الصغار الذين يقيمون في جمهورية الدومينيكان ويدخلون إلى البلاد مخدرات مخبأة في معدهم كانوا يبتدعون حبة دواء صغيرة أو بالونا فيه سائل يجب أن تفهم الآن أنك لن تغادر هذا المكان ومعك مخدرات مخبأة في معدتك هل تود التحدث معي وإخباري بما يجري؟ أنا... أنا... ماذا؟ أنا في... أنا في... أنت في مأزق خطر أنا في مأزق خطر يا صاح أنت في مأزق خطر تحدث معي أخبرني بما يجري كيف أصبحت هذه المخدرات في حقيبتك إلى أين كان يفترض أن تصل من سيحضر لاستحابك أخبرني دعني أخفف الحملة عن كاهلك بعض الشيء ثم نرى إن كان بوسعنا التعاون كل شيء كان ماذا ماذا تريدني أن أخبرك لقد انتهى أمري هل سيحضر أحد لاستحابك؟ إنه سؤال الأكثر أهمي هل كان يفترض أن يحضر أحد لأخذ هذه المخدرات؟ هل كان يفترض بأن يحضر أحد الاستحابي من المطار؟ حسناً <تصفيق> وهل لذلك الشخص علاقة بتلك الحقيبة؟ أنا لا لا يمكنني أن أرد بالإيجابي أو النفي. من هو ذلك الشخص؟ لا أعرف اسمه حسناً هل هناك شخص ينتظرك الآن؟ إن أخرجتك إلى الصالة فهل سيتقدم منك شخص ما؟ الوقت ينفد لحدوث أي شيء لصالحك أريدك أن تذهب وأن تفعل ما كنت ستفعله. توجه إلى الخارج لترى من سيقترب منك إنها كمية تساوي مبلغا كبيرا وهم لن يتخلوا عنها ببساطة ينتظر ذلك الشخص بضاعته إذا هل انتهينا هنا؟ يجب أن أقول إنه ليس لدي ما أقدمه حسنا فهمت أنك تريد محاميا صحيح؟ أنا بحاجة إلى محاما تفيد القاعدة المتبعة بأن توقف عندما يطلب محاميا انتهى الأمر إنه يريد محاميا ونحن نحترم ذلك وسنواصل عملنا إنها تزن قرابة الأربعة كيلوغرامات لنحفظها كدليل إثبات أنت في هذا الموقف حاليا. لأن كل ما قلته لنا غير منطقي سبب حضورك إلى هنا غير منطقي فما سنفعله هو أخذك إلى طبيب موجود هنا في المطار حسنا سيقوم بتصوير معدتك مهما يكن ما قالوه لك فإننا سنرى المخدرات داخل معدتك عندما نجد مخدرات داخلها سنقوم بتسليمك إلى عملائنا وستمثل أمام قاض إنه القاضي الذي سيحكم عليك بقضاء ثلاث أو خمس أو عشر سنوات وهي الفترة التي ستقضيها في السجن سأمنحك الآن فرصة أخيرة واحدة قبلنا أن أنطلق لأجري اتصالا هاتفيا ولكن يجب أن أسألك لأن هذا واجبي هل ابتلعت أي شيء هذا اليوم؟ لا سيدي حسنا أعتقد أنه يود أن يتحدث لكنني لا أعلم إن كان ذلك بشأن المخدرات داخل معدته. ولكن ماذا؟ لا يمكننا أن نؤكد ذلك أو ننفيه لا يوجد هذا الصغير الكذب لا إنه رهيب ما رأيك؟ إذا غادر هل ستشعرين بارتياح؟ أم ستفكرين في الأمر بقية هذه الليلة؟ لا سأفكر في الأمر حسن. فقط لأن روايته لا تعجبني أما بالنسبة للغة الجسد فانا لا أرى شيئا ولكننا جلسنا هناك لمدة 45 درجة كما أنه في التاسعة عشرة. لا أهمية لذلك أعتقد أننا كنا سنستخلص منه الحقيقة رأيت مراهقا يصمد أمام أفضل المختصين بالاستجواب هنا هل اعتبر أنه يحمل مخدرات؟ لا أعتبره كذلك لا يمكنني أن أحدد ولكني أرى أنه إن غادر هذا المكان فسأفكر في الأمر طوال الليل حسنا سأتولى الأمر حسنا هل لديك سترة في تلك الحقيبة؟ سنحكم سد سروالك بشريط لاسر لنضمن عدم سقوط أي شيء منك سنضع أصفادا في يديك وسنرى تلك الحبوب الصغيرة التي داخل معدتك وستذهب إلى السجن أعتبر أني بارع فيما يخص كشف الناس واستجوابهم أثناء محاولة استخلاص اعتراض كان يكذب منذ البداية لم يتمكن من تأكيد أي جزء من روايته جعلنا نلجأ إلى الأشعة السينية هذا ما نفعله هنا إن لم تتضح الأمور أمامنا فإننا سنواصل التركيز على القضية حتى النهاية لا تكون نتيجة سلبية إنه نظيف أطلق صراحة أعتقد أننا في العام الماضي حققنا نجاحا أفضل بنسبة 70% فيما يخص الأشعة السينية من حين لآخر ولأنه ليس علما ولأن بصرنا لا يعمل بالأشعة السينية سنرتكب خطأا في التخمين. فنحن بشر إنه مواطن أمريكي ويسمح له بدخول البلاد كنا نركز على البضاعة المهربة إنه بريء عليك أن تتمالك نفسك لا يمكنك أن تخرج ببساطة فالذي ستفعله في المطار سنرافقه إلى المدخل الذي استحبناه منه وسنوصله إلى الخارج ليكون حرا طليقا آمل حقا بأن أراه مجددا أما إن رأيته فآمل أن يكون بخير أدرك أن الطقس بارد وأدرك أنه ليس لديه سترة سيشعر بذلك فيما بعد